فَيَا أَيُّ عَرَاجُونَ مِنْ وَشَفَاتًا صُلُّوا عَلِيكُ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه ويا من يخطب وصاله يقض wa banama ak sunu 'alayhi wa sallim taslima allahumma salli wa sallim wa barik 'alayhi amin as I uh -huh. uh -huh.